إذ قال موسى لأبيه إني أَلَّستُ لَرَسَاءَتِكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ سَأَتِكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتِكُم بِشِهَابٍ قَبْسٍ لَعَلَكُم تَأْفَقُونَ فَلَم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 فَلَمَّا رَآهَا كَهَكَذُكَ أَنَّهَا تَنُّ الله وَلَا مُذْبِلًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُؤْمِنُونَ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 فَغُرْ كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ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 وَحُشِّرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيِّرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى عَادٍ نَمْلَ قَالَتْ نَمْلَةٌ قَالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا لم يدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لا يحطمكم سليمان وجلوذه وهم لا يشعرون فتبس مظاحك من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي لينني وان اعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدى هدا ام كان من الضالين لا انه عذاب شديدا اولى انبحه او لا ياتيني بسلطان من وين تم بعيدا فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ <تصفيق> إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَتَكَ كَامِلَةً كُلُّهُنَّ وَأُوتِيَتْ مِنْكِ كل شَيْئًا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذن الله وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فَلَمَّا ذَاقَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي دُونَني بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ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 إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته نجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مهرد من, من قوارين قالت ربنا إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ مُدَاخًا صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله نبيتنا له وأهله ثم لنقول أن لولي ما شهدنا مهلك أهلي وإن لا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاخبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين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 تَقَدَّرْنَا هَٰمَنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يَشْكُرُ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ فَاَنتَ وقابتنا به حذائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون -その أم وجعل خيالها أنهار وجعل لها رواسي واجعل بين البحرين حاجزا أإله من مار الله بل أكثرهم لا يعلمون أمين مَرَا إِذَا دَعَا أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَيَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ فَانظُرُوا عَمَّ يَشْرِكُونَ أَمْ يَهْبَءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ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 ساطير الاول قل سير في الارض فذر كيف كان عاقبه المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون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 أكثرهم لا يشكون، وإن ربك لذو فضل على الناس، وإن ربك لذو فضل على الناس، ولكن أكثرهم لا يشكرون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 إلا هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه اختلاف وإن له دعوة ورحمة للمؤمنين إن بَيَنَ الْقَضِي بَيْنَهُ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيم فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ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 لِمَنْ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ بَابًا مِنَ الْأَرْضِ فَتَكَلَّمَ هُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ أُمَّةٍ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 أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إنا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 كل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إن إنه خبير بما تفعلون من جاء سنة فله خير منها وهم من فزئ يوم إذ آمنوا وما جاء بالسيئة فكبت وجههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون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 دي لنفسه وما ولا فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك من غافل عن تعملون.